Thank <laughs> you. هو بهرب من لي شريني ودور علي بياني علي بياني علي بياني علي بياني علي بياني علي فكر في اللي نسيني وبنسى اللي فكرني وباخرب من اللي شريني ودور على اللي بيعني بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فكرني وباخرب من لي شدني وضوّر علي على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مانوش اخر وضور لي على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش اخير واقول يا عيد لي تبكي لي الليل, الليل ملوش اكت وقل يا عذاب الجرح يحرمني من الدنيا التي فيها وطول الليل رجعني لدنيا كنت نازعا عذاب الجرح يحرمني من الدنيا التي فيها وطول الليل كل دنيا كنت ناسها أخبر حبيبي وخلاني وانسى أولو معي شعشاني أخبر حبيبي وخلاني وانسى أولو معي شعشاني وروح أدور على ماضي كلي فيهم حب زمان أشرب لوحدي كسادي دايماً بفكر في مليان أروح دوماً على ماضي قال لي يا فيو حب زمان اشرب لي وحدي كفاتي دايما بفكر في منين وفكر في اللي نسيني وبنسى اللي بذكر وبغرب من شريني ودور على البياني بخكر في اللي نافيني وبنسى لي فاكرني وبغرب من شريني ودور على البياني بي بالقلب يا نسيني يا فاكر قلبي في عذابك يوم بجد نسيت الشوق على بابك على بابك فكر قلبي بعزابه لا أنساك يوم بلائي نسيت الشوق على بابك على بابك حبك آسى وحب شغالي بحبك وعدك على الدنيا لي الليالي أعذبها شكالي ودلها عندي حبيب الليالي صعبا علي اللي نسيته صعبا علي اللي نسيته لما أسيته اللي أسيته جرمي هاتاري زنب اللي جافيته هاتاري زنب اللي جافيته عايش في ظلم اللي هقويته بخلص مني صعبا عليا لما قسيت اللي قسيته وياللي هجرني قتاري ذنب اللي جافيته عايش في ظلم اللي هكوته بيخلصوا مني قد سنى نساني هواه هو ده من فكر لي من فكر اللي هواني افكر في اللي نسيني وبنسأ اللي فكرني وبهرب من اللي شاريني